بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى الذي شرف الله الوجود بخلقه وبعثته إلى سيد الكائنات سيدي وحبيبي سيدي محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم الأنبياء نهدي هذه البردة الشريفة التي ألفها الإمام البوصير وأنشدها فرقة المادحين بإشراف الأخوين أحمد ويوسف المزرزع نسأل الله عز وجل القبول ورؤيا سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ابي ام تذكر جيران بذي سلام ماذا اشتدم عن جواب مخلتي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هباتي الريح من تلقائك ضيمات وأو ما ضال في الظلم إمين قول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قل تكفو فاهمت وما لقلبك إن قل تستفق ياهيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي آي حساب صدق أن الحب مكتيم ما بين منسجم من, من هو مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تورق دمعا على طالن ولا أريقتا ذكر الباني والعالم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك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 فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول التمع وسطام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرات وضانا مثل البهار على خدي والعالمين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقاني والحب يعترض اللذات بالألام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على بيبيك خير الخلق قول لهبي يا لايمي في الهوى والعذري معذرات مني إليك ولو أنصفت لا تلومي او لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قول لهبي عدت حالي يا لا سر بمو مستثير عن الوشات ولا دائمون حسني أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي. محضطاني النصحة لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي مولا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي إن التهمت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عني تهامي مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله فإن أمرت بالسوء ما اتعظى من جهلها بنذير الشايب والهرم مولى يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعادت من الفعل الجميل قرى طيف ألم برأسي غير محتشمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدلي منه بالكتمي مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخالق كلهم من من لي بيراد جمحٍ من غاويتها كما يراد جمح الخيل باللجم مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم فلترم بالمعاصي كاسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوات النهم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل انتميل هو شب على حب الرضاع وان طفطيم هو ينفطم مولا يا صال وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحذر ان توليه إن الهوى ماتا ولا يصمي أو يصمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم ورعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلات المرعى فلا تسيح مولا يصلّي وسلّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخالق كلهم كم حسنات لذة للمار قاتلة من حيث لا يدري أن السوم ما في التسمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كل إبي واخشى التسائس من جوعين ومن شبعين فربما خمصات شر من التخمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفريغي الدمع من عينين قد امتلأت من المحارم والزمح الندمي. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخالق كلهم وخالي في النفس والشيطان وعصهما وإنهما محاضا كالنصح فاتهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصمان ولا حكما فأنت تعرف كيد الخاصم والحكمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخالق كلهم أستغفر الله من قولين بلا عملين لقد نسبت به نسلا لذي عقمي مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخاط كله بي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقامت فما قولي لك استقمي مولا يا صال و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهيم ولا تنسى قبل الموت نافله ولم اوصى سوى فرض ولم أصمي مولا يا صال و سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلم إلى أن اشتكت قد ما الضر من ورامي أو لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله وشد من سرابين. أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشح المترف الأدمي أو لا يصل وسالم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شممي قولا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله وأكدت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم أولا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد السيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم نبيون الأميرون نهف لا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفعته لكل هول منا الأهوال مقتحمين أولا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهني تعالى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فقى النبينا في خلق وفي خلقك ولم يدانوا في علم ولا كرمي. أولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام أولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ووقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فهو الذي تم معنه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهني منزه عن شريك فيما حسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهني دعم الداعته النصارى في نبيهم وحكم بما شئت ما فيه وحكي مي أو لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك غاير خلق كله مي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلِّم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن منطق بفمي او لا يصلي وسال دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما احيى اسمه حين يدعى دار سر مامي او لا يصلي وسال دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم لم يمتح النبي ما تعيل عقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمني لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك خاير خلق كله مي أعي الوراء فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد في غير مفهيم أو لا يصل وسان دائماً أبداً على حبيبك خاير خلق كله كالشمس تظهر للعينين من بعدين صغيرة وتكل الطرف من أمامي قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مين أولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم فانه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متاسمين مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كله من كالزهر في طرفين والبدر في شرفين والبحر في كرمين والدهر فيه من مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كله من كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مين كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطقين منه هو مبتسم أو لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لطبا يعدل تربا ضم أعظمه طبال منتشق منه وملتثمي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتمي مولا يصلي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا حلول البؤس والنقام أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبتأيوان ونكسر وهو منصادع كشمل أصحابي كسر غير ملتأي أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أساف عليه والنهر ساه العين من سدامي طول يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي وساسوات انغضت بحيرتها ورد وارد بالغيث حين ظامي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرامي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار صاطعة والحق يظهر من معنى ومن كليم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عام وصمم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهلهم بأن دينهم وجل لم يقومي او لا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله بي وبعد ما عينو في الافق من شهوب ان قضات وفق ما في الارض من صالامي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثرام هزيم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن أو عسكر بالحصان راحاتيه رومي أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبح في بطنهما نبذا المسبحيما أحشاء ملتقيمين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ألا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من. كأنما صطر سطرا لما كتبت فروعها. فاديع الخط بالقنام أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله الغوامض ان سراسيره تقيه حار وطيص للهجير حامي او لا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق قول له اقصدت بالقمر المنشق نغه من قلبي ثم مبرورات القسم او لا يصلني وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله ومحوال غرم من خير ومن كرمن وكل طارف من الكفار عارم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من صدق في الغار وصدق كلام ير ما وهم يقول. بالغارمين اريمي او لا يصال وسلم دائماً ابا على حبيبك خير الخلق قول لي الحمام وظن العنكبوت على خير البريه لم تنسج ولا وصال لي وسلم دائم امام ابا على حبيبك خير القلق يقول لي بن يقوي الله اغنت عن مضافه من النور وعنا مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لا تصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله لا تنكروا الوحيا من رؤياه إن له قلبا متانا مات العينان مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كل منه وذك حين بلوغ من نبوءته فليس ينكر فيه حنو مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي تبارك الله ما وحي ولا نبي على غيب بمتهم أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كله من كم أمرأت وصيبت باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقتي اللماء أولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منك وأحياتي سنة الشهباء دعوته حتى حكات قراتا في الأعصر الدمومين مولا لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخنق كل من بعارض إن جان أو خلت البطاح بها سيب منا هو سيد من العاممين مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله دعني ووصفي آية له ظهرت ظهور نار القيرى ليلا على علامي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قادرا غير منتظم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمل المديح إلى ما فيه اخلاقي وشميمي مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ايات حق من الرحمن محداثه قديمة صفات الموصوف بالقدامي، مولا يصل وسال دائما أبدا، على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقتارم بزمان وهي تخبرونا عن المعاد وعن عاد وعن إيرامي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزات. من النبيين إذ جاءت ولم تدومين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمة فما تبطينا من شبهين لذي شقاق وما تبغينا من حكمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حوربت قطو إلا من حراب أعدى الأعادي ديه الملقي السلامي طول يا صلي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رد بلغتها دعوه معارضها رد الغيور يدا الجاني عن الحرامي طول يا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لها معان كموج البحر في مدادك وفوق جوهره في الحسن والقيام مولا يا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلِّهم فما تُعد ولا تُحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسامي مولا يا صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارها فقلت له لقد ففرت بحبل الله فاعتصمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تلوها خيفة من حر نار لاظا أطفأت حر لاظا من وردها الشبيلين مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاط وقد جاءوه كالحمام مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معذلة فالقست من غيرها في الناس لم يقوم أو لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقامي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين. الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين يا خير من يما العفل ساحته سعى وفوا قموت الأين قير رسومي. أولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي. بك خير الخلق كله مي. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين. ومن هو النعمة العظمى لموطني؟ لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم سريت من كما سار البدرو في داج من قلامي. أولي يصل وصل دائما أبدا على حبي. بك خير الخلق كله بي. وبالتأرق إلى أن التمزلة. من قاب قوسين لم تدرك ولم ترني لولا يصل وسل دائمًا أبدا على حابي بك خير الخلق كلهم وقد جميع الأنبياء بها والرسل تغطي مخدوم على خدامه. أولا يصل وسل دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم. وأنت تختارق السبع الطباق بهم. في موكب كنت فيه صاحب العالم أهدى يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبط من الدونوي ولا مرقلي مستني، مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم، صفّت كل مقام بالاضافة إض. نودت بالرفع مثل المفرد العالمي أولا يا وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهما كي كيما تفوز بوسط أي مستتير عن العيون وسر أي مبتتام أولا يا وسلم دائما لا على حبي بك خير الخلق كلهم فحست كل فخر غير مشترك. وجست كل مقام غير مستحام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حامل بك خير الخلق كلهم، مي وجل مقدر ما ولت من رتابي وعسى إدراك ما أولد من نعامي لولا يصلي وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم وشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايه ركنا غير منهديم او لا يصل وسل دائما أبدا على حابي بك خير الخلق كل ايمين لما دعا الله دعنا لطاعته بيك اكرام الرسل كنا اكرم من امامي مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كله بي. الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيك خير الخلق كله بي. راعت قلوب العدى ألباء بعثته كنبآت أشفالات قفلا من الغنم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ود الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت معا لعقبان والرخم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم طمض الليالي ولا يدرون عدتها ألم تكن من ليالي الأشهر الحرمين؟ أو لا يصل وسال دائما أبدا على حبيبك خير خلتي كلهم كأن مدني ضايف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قارمين أو لا يصل وسال دائما أبدا على حبيبك خير خلتي كلهم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطمين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهنين من كل منتذبين لله محتسبين يسطوب مستقصنين للكفر مستالمين أو لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك خاير الخلق كلهم حتى غادت ملة الإسلام وهي من بعد غربتها موصولة الرحيم أو لا يصل وسان دائما أبدا على حبيبك خاير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعلم فلم تيم ولم تأيم أولي يصلي وسال دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم هم الجبال فسل عنهم صدّمهم ماذا رأى منهم في كل مصدامي أولي يصلي وسال دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم وسل حنينا وسل بدرا وسل احدا فصلحت في لهم مده من الوخمين او لا يصلي وسالل دائم ابدا على حبيبك خير خلق كليني المصدر البيض احمر بعدما وردت من العد كلاموس والدني لماامي مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم والكاتبين بسهم للخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كلهم شاكس إلى حلهم سي ما تميزهم والورد يبتز بي سمعا السلمي أو لا يصل دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله مي تودي إليك رياح نصلي نشرمو فتحساب الزهر في الأكمام كل كمي أو لا يصل وسال دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله يا في ظهور الخيال نبتوربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم أو لا يصلي وسان دائما أبدا على حبيبك خاير خلق كلهم طارت قلوب العداء من بسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبوم أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي أولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ولن ترى من ولي غير منتصر ولا من عدو غير منقسم او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق كل لي احلى امته في حرز ملته كلي في حل مع الاشبان في اجمعين او لا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق كل لي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصمي أولايا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله كفك بالعلم في الأمي معجزة بالجاهلية والتأديم في اليوتوم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مولا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم خادمته بمادح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام مولى يا صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم إذ طلداني ما تخشى عواقبه كأنني به مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم لم تسوم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ومن يبيع عاجلا منه بعاجله ياب الله الغب في بيع وفي سلام مولا يا صلي وسلم دائما نبادا على حبيبك خير الخلق كله مي. إن آتي ذنبا فما قبل <تصفيق> بي مولا يا صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميات محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام مولا يا صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق يقول له ابي ان لم يكن فيما عدي اخيا بيدي فضلا والا فقل يا زلات القادم مولا يصلي ويسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم له ابي يحرم الراجيم كارما هو أو يرجع الجار منه غير موح كرام مولى يا صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم ألزمت افكاري مدايحه وجدت قول خلاص خير ملتزم او لا يصل وسلم دائم انا على حبيبك خير الخلق كله لي وليا وتلغينا منه يادان تريبت إن الحياة ينبت الأزهر في الأكامين مولى يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطى فاتياد سهير بما أثنى على هرامي أولى يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منه الفصل العاشر في المناجات وعرض الحاجات مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما من الخلق من لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسمي منتقم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا نفس لا تقنطي من ذلة عظومة إن الكبائر في الغفران كالأمام مولى يا صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب العساب في القسام مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخارم مولا يا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولى يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لسحب صلاة منك دائما على النبي منهل ومساجم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله حات عذابات البني ريح صابا وأطراب العيس حاد العيس بالنغام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان أبي الكرام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والأهل والصحب ثم التابعين والحلم والكرام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا ربي بالمصطفى بلغ ما واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولى يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله واخذر إلهي لكل المسلمين بما يتله ثل. مسجد الأقصى وفي الحرم، مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسمين قولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردات المختارقات ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم قولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كله أبياتها قد أدت ستين مع مئات فرش بها كربان يا واسع الكرم قولا يا صلي وسلم دائما أبدا